وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ أَلِفْ لَامْرِ كتاب أحكمت آياته ثم فُصِّلَتْ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله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 وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يثنون صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابه في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أم معدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحيق بهم ما كانوا به يستهزون ولئن أذقنا إن سالمنا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفلح فخور إِلَّا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وَأَجْرٌ كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جِئَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولوا نفتريه قل فاتوا بعشر سواد مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن النَّاسِ الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتذي على الله كذبا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُوا الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم هؤلاء اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع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 أخاف عليكم عذاب يوم نليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نليك إلا بشرا مثلنا وما نليك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نلي لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنرزبكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ ملاقو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَلَيْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحيء أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون نفتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح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 ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادي رَبَّهُ ربه فقال رب إن مِن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 انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجريه الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن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 إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على جراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيا ان ربي على كل شيء إن حفيظ ولما جاء امرنا نجينا هود والذين امنوا معه برحمتهم منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد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 جاءت رسلنا بِالْبُشْرِ بالبشر قالوا سلاما قال سلم فما لبث ان جاء بعجل حنيف فلما رئ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف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 أَلِذُ وَأَنَا عجوز وَهَذَا بعلي شَيْخٌ إِنَّ هذا لشيء عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجِيءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْ منيب يا يَا إِبْرَاهِيمُ عن عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفث منكم أحد إلا مراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح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 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أليكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 انا لا اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان يغنوا فيها ألا اقول لك كما اقول الثمود ان اقول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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زيدوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إِذَا أَخَذَ القرى وهي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليم شديد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 وأما الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات وَالْأَرْضُ إلا ما شئ ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء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 وأقم الصلاة طرفاً النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وما كان ربك ليهلك القذيب ظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجينك في هذه الحق وموعظته وذكرية للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات وال أرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون ألف لامر